وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يطدكم عما كان يعبد آباؤكم يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِحَقٍّ لَّمَّا جَاءَهُمْ بِنَ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا فَلَغُوا مَحْشَرًا مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أَن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن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 ربي يقذف بالحق علام الولود